ranging قولهم طالما أن القرآن واحد وطالما أن السنة واحدة طالما أن القرآن محفوظ وطالما أن السنة محفوظة طالما أن الله جل جلاله قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وطالما أن السنة محفوظة كما تقولون بعلم الرجال والأسانيد وعلم الرواية وعلم المصطلح ولا يمكن أن يدخل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث غير صحيح إلا ويعرفه أهل الاختصاص فطالما أن القرآن محفوظ وأن السنة محفوظة فلما الاختلاف؟ لماذا هناك اختلاف؟ لماذا فقط بدنا أن يجعل حكوم من أحكام الدين بدلونا في رأي يقول هكذا وفي رأي يقول هكذا وفي رأي يقول هكذا فلما الاختلاف؟ وهذا يا في الله يعني سؤال منطقي ممكن أن يرد على أي واحد فينا فما الجواب على هذه الشبهة وما الجواب على هذا السؤال أولاً أيها الحبة في الله لا بد أن نعلم أن الله جل جلاله لم يجعل شرعه مثل القوانين الوضعية القوانين الوضعية الدستور طلع الدستور اللبناني او اي دولة بتلاقي فيه مواد وقوانين قانون رأم واحد بنص القانون على كذا وكذا وكذا القانون التاني بنص على كذا وكذا وكذا قانون المحاكم قانون الاسرة قانون الأولاد قانون الحضانة قانون المخالفات قانون القوانين القرآن ليس هكذا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات الله جل جلاله أنزل كتابه كما هو يريد فجعل قسماً من كتابه محكم لا خلاف فيه وجعل قسماً من كتابه متشابه ومتشابه هذا القسم خصص له نوع من الناس يستنبطون منه الاحكام لذلك قال لنا جل جلاله في سوره النساء واذا جاءهم امر من الامن او الخوف افاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لو كان القران قوانين قدساتير الدوليه لكان صالحا لزمان واحد ولكن لأن هذا الشرع الحنيف ولان هذا الكتاب العظيم ولان شرع النبي صلى الله عليه وسلم العظيم صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعه ستمر السنة بعد السنة والقرن بعد القرن والمئة بعد المئة وممكن الألف بعد الألف ويبقى القرآن وتبقى السنة صالحة لكل زمان ومكان الآن بروح رئيس بيأتي رئيس ثاني بيطلع بالقوانين اللي كانوا حطينها مجلس الوزراء السابق مجلس النواب فبيكتشفوا أن فيها أخطاء فبيعملوا شيء يسمى شوه تعديل في شيء تعديل للقرآن في كبسة تكبسة تعمل تجديد تعمل تجديد ألف واثنين غير ألف واثنين وعشرين صلنا غير ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد ما فيه واحد نفسه نفسه بدون تغيير أعطيني قوانين وضعية قوانين وضعية وضعها البشر لم تتعدل بعد كم سنة بقيت صالحة كما هي لا يوجد ولا في دولة في العالم القانون الوحيد الشرع الوحيد المنهج الوحيد الذي لم يطر عليه أي تعديل هو قانون الملك جل جلاله هو كتاب الله بس حتى, يقدر, حتى يقدر, يعني يمكن يكون صالح لكل زمان ومكان لابد أن يكون بهذا الكيفية شوية كيفية بعطيك أصول وهذه الأسطول يستنبط منها العلماء الأحكام الفقهية يعني مثلا أضع لك مثال ستقرأ بالصورة تخيل أن ربنا جل جلاله بيّن الأحكام المتعلقة بالأمور المتطورة مثلا السيارات والطيارات والنووي والردارات والجي بي أس وغير ذلك في القرآن الكريم ومن ألف ورمائة سنة كيف كانوا الصحابة يفهموها كيف يدخلوا القرآن ما يحكي أشياء مش موجودة الآن ما فينا يفهمها فلذلك هناك آيات بظاهرها فيها لبس أو عدم وضوح تام ويبدأ هذا اللبس وهذا الغباش إن صح التعبير يزول شيئاً فشيئاً مع الوقت فهناك آيات تفهم في هذا الزمان لم تفهم في زمان آخر فهذا يدل على أن القرآن صالح لكل زمان ومكانه وهذا الاختلاف يا أخواني في الله أقره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قصة الجميلة الرائعة المعروفة لمن كررها دايما هي قصة شو عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وحثهم على الإسراع إلى الذهاب إلى بني قريضة اليهود فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلي ين أحدكم العصر إلا في بني قريضة الصحابة جهزوا حال مشيوه في الطريق اذن العصر فوق في الصحابه قالوا نصلي عصر ثم نكمل هذا القسم الثاني قال لا قالوا قال لا يصلين احدكم العصر الا في نص نص لا يصلين احدكم العصر على هو قسم الأول من الصحابة شو فهم فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أصدوا ما نصلي أصدون أسرع أكيد نصلي لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فممكن أن نأخر صلاة العصر لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد منها لإصراح. وقسم أخذ هذين شو عملوا اجتهدوا في النص أعملوا العقل في النص وقسم ماذا فعل اخذ بظاهر النص قال النبي عليه الصلاه قال لا يصلي لنا يعني لا يصلي لنا المغرب ولو اذى المغرب خلاص نحن بدنا نطبق كلام النبي عليه الصلاه والسلام قسموا اثنين قسموا صلاه العصر والثاني النظر بعدين مشوا اثنين مع بعضهم بعدين بس الثاني صلى خلصوا ورجعوا عند النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله حصل معنا كذا وكذا وكذا شو عمل النبي عليه الصلاه أقر الأول والثاني طب هو هون السؤال الحق ليس لازم يكون واحد الحق ليس لازم يكون واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الاجتهاد وأقر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة مبدأ الاختلاف بس عشان ما نفتح الباب على مصرعيه ويجي عفهم كرمت كل واحد يحمل الآية وقول أنا بشوف فيها هيك وأنا بلاقي أن هذا الحديث معناه هيك بقول له دير بارك اسمع الله تعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإله أولي منهم قال هناك أناس متخصصون في الاجتهاد هم الذين يلجأ إليهم ويعرف منهم الحكم الشرعي ما هي نقول دائما وما يكرر لا بصحة حديث يأخذ مصحف ويقول لي شيخ ما الله يقول صح بما النبي هاي حديث شيخ هاي حديث يجب لك حديث وما يضريك لعله منسوخ لعله ضعيف لعله موضوع لعله لا يأخذ منه حكم لعل مفهومه يخالف منطوقه هناك حديث فيه منطوق ملفوظ مفهومه مخالف أو هناك منطوق له إشارات ليس كل أمر يدل على الوجوب بل هناك أوامر تدل على الوجوب وهناك أوامر تدل على الندب وليس كل نهي يدل على التحريم فهناك نهي يدل على التحريم وهناك نهي يدل على الكراهة طب من الذي يعرف هذا أهل الإختصاص؟ لذلك قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بعدين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهناك من قرأ توقف عند الله ثم قال الراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا لذلك أي في الله مبدأ الاختلاف مبدأ الاختلاف يدل على كرم الله وفضل الله لا يدل على شيء يقدح بالإسلام أو يقدح بالقرآن أو يقدح بالسنة إنما كما قال العلماء اختلاف الأمة رحمة للأمة اختلاف رحمة للأمة لشانا يقول الإمام مالك بزمانه إجا الخليفة قال يا مالك شو رأيك نفت بالموطأ ونبعث لكل الأمصار ونحرق كل كتب غيره قال لا خليفة المسلمين إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد توزعوا في الأمصار وإن الناس قد أخذوا عنهم فدع الناس على مختلفوا فيه يعني فيه أراء ابن عباس بخالف فيها ابن عمر وفيه أراء ابن عمر بخالف ابن مسعود وإثناء أصحاب النبي عليه الصلاة وإثناء كانوا معهم وفي أراء بخالف فيها ابوا بكر عمر والصحابة انتشروا في البلاد وعلموا التابعين واعلموا التابعين وطلعت المذاهب أبو حنيفة من وين طلع من العراق أخذ ما أخذه التابعون من ابن مسعود والشافعي كذلك وأبو حنيفة كذلك ومالك كذلك فطلعت المذاهب الفقهية واجتمع الناس على هذه المذاهب الفقهية وقيد الله وهي الله لهذه المذاهب ولهؤلاء العلماء من يجمع لهم الدين فبس نقول الدعاء القنوط في صلاة الفجر على المذهب الشافعي يعني ما عم نتكلم نحن عن رأي الإمام عم نتكلم عن رأي آلاف العلماء خدموا المذهب الشافعي والأمة اجتمعت على هذه المذاهب فإذا هذا الاختلاف أمر يثري الدين لشأن العالم الرباني أحياناً يأتيه سؤال لا يستطيع أن يفتي به على المذهب الذي هو فيه يرى المصلحة أن يأخذ برأي عند الإمام بحنيفة فيفتي له على مذهب محنيفة لذلك قالوا على سبيل المثال لا يستطيع أن يحج حاج على مذهب واحد مثلا. تخيلوا واحد يحجع مذهب الشافعي مذهب الشافعي كل من لمس إمرأة أجنبية ينتقد وضوءه والذي يطوف من شروط صحة الطواف أن يكون متوضعا. وكيف يطوف بهذه الأيام بدون أن يفسد وضوءه بدون أن ينتقد وضوء مع وجود النساء يقضيها يمشي فشغتين يتوضع بعدين فشغتين بعدين يتوضع بعدين فشغتين بعدين يتوضع لا يستطيع يكمل الطواف. لذلك هذا الاختلاف رحمة للأمة هذا الاختلاف ليس نقيض هذا الاختلاف لا يناقض وأن القرآن صحيح وأن القرآن محفوظ بل هو الذي أقره جل جلاله هذا التدافع في الخلق أقره الله وهذا الاختلاف أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للأمة وليتناسب مع كل زمائن ومكان لكن الخلاصة في هذا الأمر أنه لا ينبغي لكل واحد مننا أن يرجع بنفسه إلى الكتاب والسنة ليستنبط منه الأحكام بل لا بد لكل واحد مننا أن يبحث عن العلماء الربانيين الصادقين المهرة في خدمة الدين وفي الاجتهاد في الدين ويأخذ منهم أحكام الدين نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بذلك وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصليم الحمد لله